Jainalak maisha ya ya Musa bil Jahfa Yanbedak indikta ya ya Musa bil Jahfa Jainalak maisha جين اليوم والنادي يا مظلوم <تصفيق> يا جيلن يعرفه يا مظلوم يا <تصفيق> قلب السجن مسموم يا قلب السجن مسموم يا موسى <تصفيق> جيانا بحزن ننعاك دمعة بأثر دمعة لومتنا ما ننساك باو تظل شمعة جيانا بحزن ننعاك دمعة بأثر دمعة لومتنا ما ننساك بو تضل شمعتك بدمع العين مهما تمر السنين تجري بدمع العين مهما تمر السنين حزنك فلاناسين حزنك فلاناسين يا موسى بن يا موسى بن جعفر يا موسى يا بن جعفر اطلب النسخه الاصليه من مؤسسة وسام الخزعري للإنتاج والتوزيع الإسلامي موسى بن جعفار ما شاء يجينا اليوم والنادي يا مظلوم ما مسموم يلبل سجن يا موسى بن يا موسى بن عشت بظلام سنين ضلمي خلاص عمره وغير باع ما حد عرف بمراري عشت بظلام سنين ضلمي كانت عمره ما حد عرف بمراري باقي بحكم هارون وي زمرك الملعون باقي بحكم هارون وي سبب مسجون ويبلا ابن مزجون يا موسى بن جعفر يا موسى بن جعفر يا شايع يا بن جعفر قريب من بيتك انت يا يا موسى بن جعفر جننك مشايع يا موسى بن جعفر قريب من بيتك انت يا يا موسى اليوم والنادي يا مظلوم يا جيلني يا ريف نداه يا يا قلب السجن مسموم يا قلب موسى بن جعفر رغم الحقد والجور ما قبتش ربك وانت في مجبور بس ما رجف قلبك اغم الحقد والجور باق بشكر ربك وانت بسجن مجبور بس ما في قلبك هيك من حقد والجور باق بشكر ربك وانت بسجن مجبور بس ما رجف قلبك هيك عبي صليت عاشنت ما دل يجر عبي صليت عاشنت ما دل الحقد ضل رغم الحق ابن الغيات يا موسى بن يا موسى بن جعفر يا موسى بن جعفر <تصفيق> yana aliyor va nadiya amozlum ma sha ya jilani aliyor va nadiya amozlum urilb seljin ya musa bin jafar الديسر مثوا والسم اكل جسمي وسبب غدر السم ما عاد تزع يمني ظل العديسر غدر السم ما عاد تزع يمني وسبب غدر مسموم كيف بدك يضل مالوم وسبب غدر مسموم امهم يا موسى بن جعفر يا موسى ya جعفر مشايا يا موسى بالقعاري بالبيت دنا يا يا موسى ما شا يجينا اليوم والنادي يا مظلوم ما شا اليوم والنادي يا مظلوم يلب السجن مسموم يلب السجن مسموم يا موسى بن جعفر ياموسى بن جعفر كلمة الشعر الحسيني علي لطيف المنصوري أداء الرادود الحسيني حسام الخزعلي الاخراج والهندسه الصوتيه حسين الزهيري التوزيع مصطفى البيضاني المؤثرات الكوراليه عباس الروحاني التصوير وسام الخزعلي المونتاج اسماعيل سلامي من ابداعات شركة وسام الخزعلي للتصوير والمونتاج التوزيع الشبكي شبكة الإعلام الحسيني